ذكر وموعظة ونور فيه شفاء لصدر وشفيع والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين وبعد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 آياتاً أيها الحب وآياتاً بقر يا فريع تمنى سورة البقرة الله سبحانه وتعالى وحوين وقدك يا ظلمك الظلم ظلمات يوم القيامة أيها الحب ومن أظلم ياك الظلم بذن ممن منع مساجد الله أحد ريب إلهي مساجد سجل جلاله كر أن يذكر فيها اسم إلهي مدعي سن لغو حص إلهي قرآن سن آخرية إلهي سلاة سجل جلاله إن لغو ويني أحد يدي عدك الظلمي بدن أيها لحلبة مجلتوية وسعى في خرابها ولبا الشقي مساجد إله جل جلاله سيده أنه خراب سيده مساجد داسي هدفك اللغو تلقلي يوجوده لقالها لووائلها أولائكا كوا يغى كشقين يشقده فوشحون الظلمي ما كان اللهم أمسونا ننأي يدخلوها إني جلان مساجد إله جل جلاله إلا خائفين يغو بقى يمويا <تصفيق> لهم قل ضع يجاء وحي ليهم في الدنيا دنيا دحية دوحي كلين خز دلبي كلين ولهم في الآخرة ما لنتاخرنا وحي عظيم عذاب أم بيئ يوها لحبه عيد وحنا كقاضين ندل مجا يوها تعلق بيوت الله كارهان مركوك تعلق الدين تإسلامك تا كارهان تعلق النبي عليه السلام والسلام. وقبل ذلك كله مركوطة على قضل مجايوها لحبة الله جل جلاله عد كدل مبدن مجرتايوها لحبة قد جديد اسم الساجد إلهي جل جلاله إن لقطاع يستول قعيباد يستو عد حبين جل جلاله أمد منها هالنقطة أم هالنقطة جديد أي جديد هيان جل جلاله إن لقطاع يستان قعيباد ولهذا خرابك من نوع من هو معنوي وأيها الأحبة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم حديبية صغي يا صحابة رضوان الله عليه مركي عمره سوء عدين قال للمشركين تها ويؤدي دين ووحيد عدين نوسو قال مهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة إساء نمان لا ي نظام مالين تيب بدر نمان كي لا ينوسو قال مهي بيده لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا بق، يا أحد باق نجيه سوكر المهاير هذا، قلدا نصارا دل مجايا قوسي هرري، قلدا مشركين تا، دل مجووس عضايا يهالحبة إلى قياموساعنا وساعنيا، مركي إذا الله لي عدي وحوي دل مجا كوك عده وإلهي بيوتي سجل الله جلاله إسمارا ودقتا، أودي دا دمط إله جل جلاله بين خطا عيستان وكعباد يستان وحوي وسوكر يسوي عيد كشديد كيهالحبة. لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم ظلموا أيها الأحبة <سؤال> وفرم بذنية ولهذا مذول ببابكي سمرك الله جوغادار كيساينو خطرية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا افترى مرك افترى <سؤال> جل على الله كذبا إله جل جلاله كو وكو افترون على يقوبة نابورانا يعدك الظلم على حب ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله بابك الشهادة يمخراتيها ممن افترى على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 ظلم وغوا ظلمات يوم القيامه أيها الأحبة كرهن مرحو تعلقا بو الله جل جلاله كرهن مركي سبارا لو دخت مساجد الله جل جلاله يا مهلها يا غوبها الهي لو قعبادتي الهي لو غدواد الله بانا جل جلاله الا حاميره في بيوت دين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وغريا الله جل جلاله وحا وي مقيصا كور لو قاده وي الله جل جلاله لو وينا وحب البقاء مهلها وغو نغسن وحا وي الله جل جلاله وليهذا وحا عمره يمرو الباوحاووية اللحظة وطلقه لي وحاووية وددك الله رميه جل جلاله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة وات الزكاة ولم يقول هذا وحاوية لبا يسابه مساجد الله جل جلاله أما هل نقضان كو ودرك الإسلام أما هل نقضان كو ودرك قلت لك ولهذا ما كان للمشركين حقهم ما لها أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى وحوية كسو إسلاما دين إسلام كايسو قلان مويان حق ما لها ولهذا إلهه جل جلاله السجّل نغشى كين القرآن ككريم كما لمبذا أي إلهي كأي نمنك أيقى ما دام هو حوي جل جلاله تفو وما كان اللهم إلا يعذبهم الله وهم يسدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءنا أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا أيها الحب ضل مجواد ضل يوم القيامة أما هنقد ضل مركوت علقه إلهه جل جلاله دينك إسلام نبي محمد عليه السلام مقدساتك اما هنق قد ظلم بغبك ان بك كلى او كغلهايو انغ واسولميدان نوقده كله هو هو عاقبته سن بوا وخيم باليلاده مال حبانو دمنيس ولهذا قاعدته معروف كوحيا دول مدول مات يوم القيامة إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم nara وسيصلون سعيرا اله جل جلاله يسو انو غدلايا عاقبته فانظر كيف كان عاقبه الظالمين بالله عليه ورأي عاقبا دحو يهلك يكدن بيان قلدي يسلوه وينيده فرعونيو حقا يكدن بيان جهالحب حقا يكدن بيان ريس المود حقا يكدن بيان حاكو دعي فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية اللي يعلمون أي الله جل جلاله إذن وحن له نفط إليه عدوى البواه مؤمنة ودردان مياه ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبساء وHAN كَلَوْ دَرْدَارْمَا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ انِسْكَ إِلَى لِنَ دُلْمِكَ أَيُّهَا الْحِبَّة يَيْنَؤ إِلَنَّ إِذَا اللَّهِ يَعِذُ دُلْمِكَ كَعَدَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير هو القرآن والفرقان إليه وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث وفيه محاسن